من بعد فرقاك واخفي جروحي بان نفسي وذاتي صدقني راح أقوى عالبعد وانساك هو القامل جدد حياتي اا مجروح بعد فراقك واخفي جروحي نفسي وذاتي صدقني راح حقا والبعد ونساك والقامل غير يجدد حياتي ومحيت من قلبي خيالك وذكراك مثلك حرام يكون في ذكراتي مجبور غلطاتك كبار من أسطورك لا أقراك صبرت لنا الصبر فجر سكاتي كم جرح أثر فيك تألم ناداك ويقول لك بالله هذه جزاتي آه غلطاتك كبار من أسطورك لا أقراك صبرت لنا الصبر فجر سكاتي كم جرح أثر به تأهلم وناداك ويقول لك بالله هذه جزاتي واصل طريقك وتبع درو بما امشاك وانسى بيامني وهبتك غلاتي وأنا بعيش العمر من بعد ما انساك وأبقى مع حزني och bäcki صفاتي Och mحت من قلبي خيالك وذكراك مثلك حرام يكون في أحسب الناس مثلي يبطي وعلى نفسي أبديهم أم منهم هذا هو عيبي عيبي ومليون مرة أنصدمي أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي هبديهم أم منهم هاد هو عيبي عيبي ومليون مرة هنصدم فيهم لا تسألني ش اللي ردني سال الزمن عنا ش اللي عالمر هنا حدني غير الأمراء هم الناس ش انا حدني غير القمر ومننا بتشممت في نوت شفا احسبك معي صفى وذا ودك تعذبني الزمن كفى وفأ وجبرن الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت أنا